فَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَتِي وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 أتجادلونني في أسماء انسأننيتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إرجع لكم خلفاء من بعد ق من بعد عاد وذكروا إرجع لكم خلفاء من وَبَوَّأْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأْتُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُوْ لِهَا قُصُوراً وتنحتون الْجِبَالَ بُجُوَّتَهَا